بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد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 ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا أَرَادَ الله بقوم سوء فَلَا مردل له وما لهم من دونه من وال وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الْثِقَالِ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ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 ومأواهم جهنم جَهَنَّمَ المهد مَثْوَاهَا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الذين يوفون بعهد الله ولا يقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أي يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِغَيْرِ غَوَى وَجْهَهُ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى النَّارِ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 ثنع مع الدار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 وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ